يا اللي طايح بلايه تشوف الجنت زي النبي اجتك يا اللي واطي العباس وهي دلداهم خلائيه الشات تهل العين اللي شات تهل العين इजत ज़े नबी तिलेगा है इजत ज़े नबी तिलेगा وكع حسين اي ضلمه تروح ya laba malho tinadi aleik ay barhasr ad halamkom yetri tafi men el khaw emsha at el al qom w etsih ashan ne welay ودرج سعياتكم لسيوف لفاهي البيان اخوك حسين لفاهي البيان اخوك حسين اجت زيان ابتل اجت زيان مونتاج في استوديو هاد ومؤسسه علم البيت الاسلامي اجت شهچا يلك هليام او تحكي مصيبتها تساني في بل جاء عديها تخبرك قصي تخك حسى انت وجدت اشلون عادتها رميه جدت طبل السجاد او فن العيده اس على المظلوم قام بهمم على المظلوم اي جات زي <تصفيق> انا تلا جا هي اي هي يا سبع علقان طالتي نادي هي طالشي هل ليي دلين هو على الاشاطي هدي يا من عين يا ضوء ظلي يا بعدك لاقي يا ضي توياك خادر يا خوي امني على قاع الشيبات لنا السوا السن دلي ماي دو تعرج واي اجت زينب تنايغا اجت هي من اله بنت لي ولا واحده يطفينا يا يا من الشوان وبي هطفا ليله فاحسيان بالمدن ويا هلي حابينه يزيد وجع محل كيفعر telasharat atashwaynat ejate jiyanabe telagah ejate jiyanabe سين الضيا التي خا يعطشان السيره اللي عايز اجت جي يا نبي تلاقيها اجت يا نبي تلاقيها الله علي وارث الساعدي ومحمد جبار اللام المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل أياد الملة